أرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثلة من الأولين ثلة و قليل من الآخرين، و قليل من الآخرين على صور موضعنه، على صور موضعنه متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم. خنذول يطوف عليهم ولدان خنذول بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون فاكهة مما يتغيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور نعيم وحور نعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال المؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأ في ما Hello. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة لا مقوة ولا منوع. لا مقوة ولا منوع. وفرش مرفوع. وفرش مرفوع. إن أنشأنه إن شاء. فجأناهن ابكرا فجأناهن اكلرا عربا اطرابا عربا اطرابا لاصحاب, اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الاولين من الاولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال مال أصحاب الشمال وأصحاب الشمال مال أصحاب الشمال في سموم وحميم حميم وَظِلٍّ مِّن يَحْمُوم وَظِلٍّ مِّن يَحْمُوم لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ وكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لم يمعون إلى ميقات يوم معلوم لم يمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالح ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من ذقون لا آكلون من شجر من ذقون فمالعون من البطون فما ليون من فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون شرب الهيم. هذا نظرهم يوم الدين. هذا نظرهم يوم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأي على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لو نشأوا لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون لو نشأوا لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إن لمُغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون Lau nashau jglna huaja jam, falau laa terkukul. Lau nashau jglna huaja jam, falau laa terkukul. Afer أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتُم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين انهتكو وثم ومتع عن فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فالا اقسم بمواقع وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ لَّوْ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَكِتَابٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت واتَجَالُونَ رِزْقَكُمْ أَمْ أنكُم تَكذِبُونَ وَاتَجَالُونَ رِزْقَكُمْ أَمْ أنكُم تَكذِبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلو لا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين.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 فسلام لك من أصحاب اليمين سلامٌ لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين حميم انزل من حميم وتصلية جحيم, وتصلية جحيم إن هذا له حق, حق اليقين فسبح باسم فسبح باسم ربك العظيم